ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 وكل بدعه ضلاله عباد الله ان الله تعالى خلق الثقلين الجن والانس وامرهم بعبادته جل وعلا كما قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وارسل الرسل لبيان حقيقه العباده التي خلقوا لاجلها لبيان حقيقه العباده التي خلقوا لاجلها كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وحده لا تنيبوا الطاغوت وامر العباده بامتثال ذلك فقال سبحانه اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء وكل عباده في الشريعه امر الله تعالى بها لها حدها ورسمها وحقيقتها وماهيتها واركانها وشروطها ونواقضها ومفسداتها فمن اتى بها على وجهها الشرعي فهو المقبول الماجور ومن لم يات بها على وجهها الشرعي فهو المردود المعذور فالصلاه عباده بل من اجل العبادات لا تصح ولن تصح إلا إذا صلى العبد على وافدى ما أمر الله به فعلا وتركا فمن أخل بها مما يوجب بطلانها لم تصح صلاته وهكذا سائر العبادات من زكاة وصوم وحج وغيرها فبالحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير معتد به ولكل عباده حقيقه لن تتحقق هذه العبادات الا بالاتيان بها كما امر الله به في كتابه كما امر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والا كانت مردوده على صاحبها باطله غير معتد بها والتوحيد عباده الله اعظم واجل واوجب واكد العبادات كلها اصل الاصول واوجب الواجبات قد جعل الله تعالى له حقيقه من اركان وشروط ومجانبه نواقض ومبطلات لا يقبل الله من عبد توحيدا حتى يتحقق باركانه وشروطه ويرتنب نواقضه ومبطلاته ارايت يا عبد الله ارايت من صلى بلا طهاره مع القدره عليها لا تصح صلاته لفوات شرط من شروطها كذلك التوحيد لا يصح اذا فات شرط من شروطه كالعلم بمعنى لا اله الا الله فلا يكون حينئذ موحدا كما انه لا يكون مصليا ومن صلى ولم يركع مع القدره عليه لا تصح صلاته لفوات ركن من اركانها كذلك التوحيد يا عبد الله لا يصح اذا لم يكفر العبد بالطاغوت ومن الكفر بالطاغوت ترك الشرك الاكبر بجميع انواعه وصنوفه وهذا عباد الله وهذا عباد الله مما يوجب على المسلم الذي يريد النجاته لنفسه ان يتعلم التوحيد ان يتعلم معنى لا اله الا الله ويفهم مقتضاها وما دلت عليه ويعمل بذلك حتى يكون من اهلها قال الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله وسوف لذنبك فامر سبحانه بالعلم قبل القول والعمل لان العمل الذي لا يبنى على علم صحيح يكون ضلالا ووبالا على صاحبه والعياذ بالله ايها المسلمون توحيد الله تعالى شانه عظيم اول امر بدات به الرسل اقوامها هو توحيد الله تعالى فما من نبي ارسل لقومه الا قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وكلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله هي الاصل الاصيل الذي ارسل الله به رسلا وانزل به كتبه وشرع لاجله شرائعه انها كلمه الاسلام انها كلمه الاسلام ومفتاح دار السلام انها كلمه التقوى والاخلاص والعروه الوثق الباقيه والعهد والاساس والمفتاح الذي يدخل به في الدين وبها تكون النجات من الكفر والنار من قالها من قالها عصم دمه وماله وحسابه على الله تعالى فان كان مؤمنا بها من قلبه نجا من النار في الاخره ودخل الجنه فبالصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فمن تمسك بها نجا ومن فرط فيها هلك وهي الركن الحصين الذي تبدا به المسيره مع الله قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن معلما ومرشدا وحاكما انك ستاتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فلا اله الا الله لها من الفضائل العظيمه والثمار النافعه والاجور الكريمه ما لا يمكن حصره وعده حتى قال سفيان بن عيينه رحمه الله ما انعم الله على العباد نعمه اعظم من ان عرفهم لا اله الا الله عباد الله ومع عظم هذه الكلمه وجلالتها ورفعه شانها فليس المقصود من لا اله الا الله هو النطق والتلفظ بها فحسب فلا والله قال ابن القيم رحمه الله تعالى فان هذا خلاف المعلوم بالاطرار من دين الاسلام ثم قال رحمه الله فان المنافقين يقولونها بالسانتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الاسفل من النار وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ومن اعتقد انه بمجرد تلفظه بالشهاده يدخل الجنه ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنه والاجماع وقال الشيخ سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله اي من تكلم بهذه الكلمه عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا كما دل عليه قوله فاعلم انه لا اله الا الله وقوله الا من شهد بالحق وهم يعلمون اما النطق بها من غير معرفه لمعناها اما نطقها من غير معرفه لمعناها ولا عمل بمقتضاها فان ذلك غير نافع بالاجماع فالمقصود من هذه الكلمه فالمقصود من هذه الكلمه ان يتكلم بها ويعلم معناها ويعمل بمقتضاها اي بما دلت عليه ويتجنب نواقضها ومبطلاتها فهو حين اذِن للمسلم حقا وصدقا وامّا من تكلم بها ولم يعلم معناها فليس بمسلم بالاجماع او تكلم بها وعلم معناها ولم يعمل بما دلت عليه فليس بمسلم بالاجماع او تكلم بها وعلم معناها وعمل بما دلت عليه لكنه وقع في ناقض من نواقضها فليس بمسلم بالاجماع ولو قال لا اله الا الله الف مره ولو كان من اعبد الناس ولو عبد الله تعالى ليلا ونهارا وصلى وصام وتصدق لا تنفعه لا اله الا الله الا مع العلم والعمل ومجانبه نواقضها ايها المسلمون ان معنى هذه الكلمه قد بينه الله تعالى في كتابه اتم بيان واوضحه ودلل عليه وابدى فيه واعاد حتى صار القران كله في بيان معناها وما يتعلق بها لم يدع سبحانه لاحد حجه في ترك التوحيد ولا في التخبط في معناه وازال كل شبهه تمسك ويتمسك بها المشركون في كل زمان وفي كل مكان وقد دل صريح القران على ان التوحيد له ركنان لا يصح ولن يتحقق الا باجتماعهما معا فمن تركهما او ترك واحدا منهما فلا حظ له في الاسلام فالعبد اما موحد واما مشرك اما مسلم واما كافر فمن لم ياتي بالتوحيد فهو مشرك لا محاله وقد دل على ذلك قوله تعالى في سوره الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين قال الشيخ الامين رحمه الله تعالى في الاضواء قوله تعالى اياك نعبد اشار في هذه الايه الكريمه الى تحقيق معنى لا اله الا الله لان معناها مركب من امرين لان معناها مركب من امرين نفي واثبات فالنفي خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع انواع العبادات والاثبات افراد رب السماوات والارض وحده بجميع انواع العبادات على الوجه المشروع انتهى كلامه رحمه الله تعالى فلا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله تنفيل اولهيهه عما سوى الله من سائل المخلوقات فلا عباده لاصنام واضرحه واشجار ولا طواف بقبور واولياء ومزارات ولا طاعه لمخلوق كائنا من كان في معصيه الخالق سبحانه كما تعني هذه الكلمه اثبات الالوهيه لله وحده بالبراءه من الشرك واهله واخلاص العباده لله وخلص القلب من التعلق بغير الله وحده انها تعني افراد الله تعالى بالعباده والمحبه والاذلال والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والانابه والرهبه فلا يحب غير الله ولا يخاف سوى ولا يرجو غيره ولا يتوكل الا عليه ولا يرغب الا اليه ولا يرهب الا من ولا يدعو الا اياه ولا يحلف الا باسمه ولا يتوب الا الي ولا يطيع الا امره ولا يسجد الا لله ولا يستعين عند الشدائد الا به ولا يلجأ عند المضائق الا اليه ولا يذبح الا له وباسمه ولا يرجو كشف ضر ولا جلب نفع الا منه وحده لا تصديق لساحر ولا ذهاب لكاهن ولا طاعة لعراف ومشعوذ يزعم انه يعلم الغيب ويدفع الضر ويجلب النفع قال تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال سبحانه واذا قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني وقال سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال سبحانه واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهات يعبدون وقال سبحانه فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ أَي مَنْ خَلَعَ الْأَنْدَادَ وَالْأَوْثَانَ وما يدعو اليه الشيطان من عباده كل ما يعبد من دون الله ويؤمن بالله ايه وحد الله فعبده وحده وشهد الا لا اله الا هو فقد تمسك بالعروه الوثقا اي فقد ثبت في امره واستقام على الطريقه المثلى والصراط المستقيم وقال الشيخ الامين رحمه الله تعالى واعلم ان كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت ولا تنفع عباده الله الا بشرط اجتناب عباده ما سواه ان كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت ولا تنفع عباده الله الا بشرط اجتناب عباده ما سواه ولا تنفع عباده الله الا بشرط التنابي عباده ما سوا كما بينه تعالى بقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد همسك بالعروه الوثقاء وقوله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون الى غير ذلك من الايات وقال رحمه الله تعالى فالكفر بالطاغوت شرط في الايمان فيفهم من ان من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروه الوثقى ومن لم يتمسك بها فهو متردد مع الهالكين فدلت هذه الكلمه عباد الله على اخلاص العباده بجميع افرادها لله تعالى ونفي كل معبود سوى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل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 سَلَّمَت تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ أَتَّقُوا اللَّهَ وَرَقِبُوهُ وَأَطِيعُوهُ وَلَا تَعْصُوهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ عَلِمُوا رَحِمَكُمْ اللَّهُ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الْجَلِيلَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَدْ بَيَّنَتِ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ شُرُوطَهَا الَّتِي يَجِبُ تَحَقُّقُهَا لِتَكُونَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ نافعه لصاحبها في الدارين شافعه له عند ربه مقبوله في الملائئ الاعلى ودل الاستقراء والتتبع على ان شروطها سبعه اولها العلم بمعناها المراد منها نفيا واثباتا المنافي للجهل بذلك ومعناها هو اخلاص العباده بجميع افرادها لله تعالى ونفي كل معبود سواه قال سبحانه فاعلم انه لا اله الا الله وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق اي بلا اله الا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بالسانهم وبالصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه ويدخل في معناها الذي لا تصح بدونه ان يكفر المسلم بما يعبد من دون الله ويتبرأ من الشرك واهله لقوله تعالى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَثَانِها اليَقِينُ الْمُنَافِي لِلشَّكِّ بِأَن يَكُونَ قَائِلُهَا مُسْتَيْقِنًا بِمَدْلُولِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ يَقِينًا جَازِمًا لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا رَيْبَ قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم لم يرتابوا فاشترط في صدق ايمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا اي لم يشكوا فاما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله الذين قال الله تعالى فيهم انما يسعدنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وفي الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه وفي روايه لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنه وفيه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بن عليه فقال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقناً بها قلبه غير الشاك فيها وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط وثالث هذا الإخلاص المنافي للشرك والريام وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك الظاهرة والباطنة قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا وبالصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او قال من نفسه وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على النار ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يا بتغي بذلك وجه الله عز وجل ورابعها الصدق فيها الصدق فيها باللسان والقلب والعمل ان يقولها المسلم مصدقا بها يوافق قلبه لسانه فبالصحيحين عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار فاشترط في ان جاء من قال هذه الكلمه من النار ان يقولها صدقا من قلبه فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطعه قلب بل ذلك شان المنافق وخامسها القبول المنافي للرد اي القبول الكامل لهذه الكلمه قبولا تاما بالقلب واللسان وان يتقبل شريعه الاسلام جمله وتفصيلا بالرضا والفرح والمحبه وقد قص الله عز وجل علينا من انباء ما قد سبق من ان جاء من قبلها وانتقامه ممن ردها واباها وسادسها الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك قال الله تعالى وَأَنِيبُ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُ لَهُ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَمَعْنَى يُسْلِمُ وَجْهَهُ أَيْ أَخْلَصَ لَهُ الْعَمَلَ وَأَنْقَادَ لِأَمْرِهِ وَاتَّبَعَ شَرْعَهُ وَلِهَذَا قَالَ وَهُوَ مُحْسِنٌ أَيْ فِي عَمَلِهِ بِاتِّبَاعِ مَا أُمِرَ بِهِ وَتَرْكِ مَا عَنْهُ سُجِرَ فقد استمسك بالعروه الوثقى اي فقد اخذ موثقا من الله متينا انه لا يعذبه واما من لم يسلم وجهه الى الله ولم يكن محسنا فانه لم يستمسك بالعروه الوثقى وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك ومن كفر فلا يحزنك كفره سابعها واخرها المحبه لهذه الكلمه ولما اقتضته ودلت عليه ولاهله العاملين بها الملتزمين لشروطها والمحبه لدينه وشرعه وبغض ما ناقض ذلك قال الله تعالى والذين امنوا اشد حبا لله وقال تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه ذله على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم وعلامه حب العبد ربه تقديم محابه وان خالفت هواه وبغض ما يبغض ربه واما لا اليه هوا وموالاه من وال الله ورسوله ومعاداه من عاداه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء اثره وقبول هداه قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذه شروط سبعه لا يصح قول لا اله الا الله للعبد ولن يكون مسلما الا اذا اتى بها وحققها مجتمعه مع التزامه اياها من غير مناقضه لشيء منها اتقوا الله عباد الله وتفقهوا في معنى لا اله الا الله لتعملوا بمقتضاها فما اعظم هذه الكلمه وما اجلها ولكن لمن عرف معناها وعمل بمقتضاها وما دلت عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين